درج حكمة بالغة فما تغ من نظر فتولع عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر خش عن بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مُهْتِيعِينَ إلَى الدَّاعِيَ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَزْدُ جِرٍّ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَتَصِد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 تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من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 وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُشْتَبَرٌ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَيَطَافَ عَقَرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُفْتَضِّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ جَنَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إن سَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنِ فيه فطمسنا اعينهم فذوقوا فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر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 في مقعد صدق عند ملك مقعد